119. ليس الناس عليكم حجة إلا الذين ولموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون 110. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا 117. ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون 118. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون 119. يا أيها الذين آمنوا اللهم الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون ولا نبل ونكن بشيء من الخوف والجه وَنَقَصٍ مِنَ الأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا, قالوا 116. وعليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون 117. إن الصفا والمروة من شعائر